ستة، استمع للجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هو يكتب درسه في الصف هو يذهب إلى مدرسته هو يجلس على الكرسي هو يلعب في حديقة المدرسة هو يقرأ كتاباً في البيت